إن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأفطى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا في سورة الليل والليل إذا يغشى وقد تقدم أن الله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من مخلوقاته لكن الإنسان لا يجوز أن يقسم إلا بالله تعالى وأسماءه وصفاته وقد تقدم هذا والليل إذا يغشى إذا يغشى أي إذا يغطي يعني بدل ما كان الناس في نهار وفي ضوء يغشاهم الليل من الذي أتى بهذا الليل هو الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله جل وعلا لمنعه عنه كما قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا سرمدا يعني باقيا مستمرا إلى يوم القيامة من, من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ولذلك قال جل وعلا هنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إذا ظهر وما خلق الذكر والأنثى وما خلق يعني والذي خلق الذكر والأنثى يقسم جل وعلا بذاته الشريفه سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين خلق الذكر والأنثى من البشر حتى يستمر الكائن البشري خلق الذكر والأنثى من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الطيور ومن الحشرات ومن أنواع الحيوانات وحتى النباتات وغير ذلك خلق الله تعالى زوجين ذكرا وأنثى حتى يستمر الجنس البشري وغير البشري أيضا حتى يستمر موجودا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم أي ان عملكم وطريقكم متفرق شتى يعني متنوع إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى أعطى الزكاة وأعطى المال واتقى المحرمات يعني هو يعطي المال الحلال ويتقي المال الحرام يعطي الخير والنصح للناس ويتقي أن يؤذيهم يعني هو يعمل الخير ويتق الشر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الحسنى لا إله إلا الله يعني صدق بالتوحيد صدق بالإسلام فسنيسره لليسرى الجنة نجعل طريقه الذي سار عليه يوصله إلى الخير يوصله إلى رضوان الله يوصله إلى جنته، فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى بخل بالمال واستغنى عن الخير وعن التقرب إلى الله تعالى يعني تكبر عن التقرب إلى الله تعالى وأعرض عن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بلا إله إلا الله كذب بالآخرة فسنيسره للعسرة تصبح حياته عسيره عليه في هم وغم وقيل العسرة نسره للعسرة للنار لأن هذا هو طريقها فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا تردى في النار أبراجه وبيوته وسياراته وارائكه كل هذه لا تنفعه لا تنفعه ما ينفعه إلا عمل صالح عامله كل الاموال التي جمعها لا تنفعه إذا دخل النار إن لم يكن تقرب بها في الدنيا إلى الله تعالى ولذلك قال الله تعالى وما يغني عنه يعني ما ينفعه ماله سؤال إيش ينفع ماله وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا هوى وسقط في النار إن علينا للهدى الله تعالى هو الهادي سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان يسأل الله الهداية له ولغيره وإن لنا للآخرة والأولى الله جل وعلا الذي يملك الآخرة يوم القيامة وما فيها والجنة والنار والحساب والعقاب ويملك الأولى أيضا يملك الدنيا وما فيها فانذرتكم نارا ترضى انذرتكم نارا ترضى أي تشتعل لا يصلها إلا الاشقى الأشقى الإنسان الشقي ال الذي يعني يعمل بالمعاصي والفجور لا يصلاه إلا الأشقى الذي كذب وتولى تعال اتق الله في جنة في نار في بر والدين في عمر صالح في بناء مساجد في صلاة في صوم في لا تظلم الناس لا تأكل حقوقهم لا تؤذيهم لا تشرب الخمرة لا تتعاطى المخدرات لا تترك صلاتك فيكذب ويتولى يعرض عنك لا يقبل النصيحة تعطيه مثلا كتابا في نصح لا يقبله يتولى تعطيه محاضرة تعطيه مثلا سي دي فيه محاضرة تسمع قرآن تقول تعالى حضر خطبة الجمعة يتولى ويعرض الذي كذب وتولى وسيجنبها يجنب النار من الأتقاء أنسان التقي الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يتصدق وما لأحد عنده من نعمة تجزئ يتصدق لوجه الله ما يتصدق على الفقير لأنه يريد يتزوج ابنته أو يتصدق على فلان لأنه يريد أن أن ي... مثلا أن يعمل كذا أو كذا لا إنما يتصدق ويعمل ابتغاء وجه الله ولذلك قال الله وما لا أحد عنده من نعمة تجزأ تكافأ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى هذا الإنسان الذي هذا شأنه هذا سيرضى وقيل هذه الآيات الأخيرة نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يحسن إلى عدد من الصحابة هو أحسن إلى بلال فاشتراه واعتقه لوجه الله وغير ذلك صلى الله تقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته